بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحر فجرت وإذا القبور باعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكنيء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 الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين